119. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 110. وحملناه على ذات ألواح ودسر 111. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد 111. فهل من مدكر 112. فكيف كان عذابي ونذر 113. ولقد يستون القرآن للذكر 114. فهل من مدكر 115. 119. فلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر 110. فانزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 111. فكيف كان عذابي ونذر 112. ولقد يسرنا 117. كذبت سمود بالنذر 118. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 119. ألقي الذكر عليه من بيننا بلء سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ولبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرف محتضر 119. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 110. فكيف كان عذابي ونذر 111. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 119. كذبت قوم لوط بالنذر 110. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط 111. نجيناهم بسحر 112. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وَلَ قَدِأَن ذَرَهُم بَقُ شَتَنَ فَتَمرَووبٍ النُذُر وَلَ قَدِرَ غَدُهُ عَ ضَيْتِهِ فَقَمَسْن أَعْيُونَهُم فَذوقُ عَذاابِي وَنُذُر وَلَ قَدْ صََّحَهُ بُكْرَةَ نذاَابُم مُستَتِب 111. فذوقوا عذابي ونذر 112. ولقد يسرنا القرآن للذكر 113. فهل من مدكر 114. ولقد جاء آل فرعون النذر 115. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 111. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر 112. أم يقولون نحن جميع منتصر 113. سيهزم الجمع ويولون الدبر 114. بل الساعة 111. إن المجرمين في ضلال وسعر 112. يوم يسحبون في النار على ودوههم ذوكوا مس سقر 113. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 112. ولقد أهلكنا أشياعكم 113. فهل من مدكر 114. وكل شيء فعلوه في الزبر 115. وكل صغير وكبير مستقر 116. المتقين في جنات ونهر في مقار صدق عند مليك مقتدر